بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل هذا المجلس مجلس رحمة يا أرحم الراحم وارحمنا به في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة يا كريم يا رحيم يا الله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 ابن جزي علينا وعليه رحمة الله يقول الخطاب لموسى وهارون على أنه لم يذكر الدعاء إلا عن موسى وحده ولكن كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه وهذا باب عظيم من أبواب الخير أنك إذا سمعت أحدا يدعو بدعاء خير فأمن على دعائه فكأنك قد دعوت إذا قال قد اجيبت دعوتكما اي قال الله قد اجبت دعوتكما يا موسى وهارون على فرعون وملئه فاستقيما فاستقيما واثبتا على دينكما واستمر على دعوه فرعون وقومه إلى الحق الى ان ياتيهم العذاب الاستقامه يا اخواني خير من الف الكرامه كما قال العلماء ولعزة الاستقامة وأهميتها ومكانتها فنحن في كل يوم في الصلاة نطلب من الله تعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم والاستقامة هي الاعتدال والاستواء وعدم الإعوجاج والانحراف ولما كان صراط الله مستقيما معتدلا لا عوج فيه كان المطلوب من سالكيه أن يستقيم على سوائه وأول المكلفين بذلك الرسل وتامل هنا كيف أن الله سبحانه وتعالى فرع على إجابة دعوتهما أمرهما بالاستقامة فعلم أن الاستقامة شكر على الكرامة فإن إجابة الله دعوة عبده إحسان من الله تعالى للعبد وإكرام من الله تعالى للعبد وتلك نعمة عظيمة تستحق الشكر وأعظم الشكر طاعة المنع. طاعة المنعم سبحانه وتعالى والاستقامة حقيقتها الاعتدال وهي ضد الاعجاج وهي مستعملة كثيرا في معنى ملازمة الحق والرشد فسأل الله نجعلنا وإياكم على الاستقامة دواما اذا فاستقيم فالإنسان من مر أن يستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون أي ولا تسلك طريق الذين يجهلون أن الله لا يخلف الميعاد فيستعجلون وعيده وقضاءه فعذاب واقع بفرعون وقومه وربنا جل جلاله يستجيب دعاء عباده ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت ولم يستجب لي وهذا حديث عظيم جدا وهو أن الإنسان يدعو الله تعالى وهمو بالإجابة حتى البخاري بوب عليه باب يستجاب للعبد ما لم يعجل وساق الحديث فيستجاب لأحدكم أن يجاب دعاء ما لم يعجل أي ما لم يستبطئ الإجابة ويسأم فيترك الدعاء. ولذلك من من الآداب التي ينبغي على المؤمن أن يتأدب بها مع ربه تبارك وتعالى أن لا يستعجل الإجابة إذا دعاه، فيقوده ذلك إلى ترك الدعاء، بل ينبغي عليه أن يلازم الطلب من الله والتضرع بين يديه واليقين بالاجابه ويحسن الظن بالله تعالى والتيقن بأنه لم يؤخر الإجابة إلا لحكمه أرادها هو فربنا جل جلاله أعلم بمصالح عباده ثانيا إذا علم المؤمن بأن الدعاء تقرب إلى الله وأنه سبحانه يحب من عباده أن يتضرع اليه حرص المؤمن على الدعاء وأكثر منهم ولم ينقطع عنه لتأثر الإجابة أو غير ذلك إذا الإنسان يصبق ويكثر من دعائه ربه سبحانه وتعالى إذا قال ولا تتبعان من سبيل الذين لا يعلمون أي لا تسلك طريق الذين يجهلون أن الله لا يخلف الميعاد. فيستعجلون وعيده وقضاءه فعذاب واقع لفرعون وقومه ثم قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى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 والتوبة مقبولة قبل رؤية البأس، وأما بعدها وبعد المخالطة بالعذاب فلا تقبل. وهذا كما جرت عادته يعني كما جرت سنة الله تعالى طبعا عبارة الشيخ السعد يقول كما جرت عادة الله، والأفضل أن نقول كما جرت سنة الله تعالى. أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه المرحلة الاضطراريه أنه لا ينفعهم إيمانهم لأن إيمانهم صار ايمانا مشاهدا كإيمان من ورد القيامة والذي ينفع انما هو الإيمان بالغيب وذلك ندرك بهذا أهمية الإيمان بالغيب وهذه القصص التي يقصها ربنا علينا ننتفع بها ونستفيد من علمها ونعتبر فيها لأنفسنا فربنا لما أمر بالتأني الذي هو نتيجة العلم عطف على ذلك الإخبار بالاستجابة فقال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر يقال جاز فلان الطريق إذا قطعه وسار فيه ويقالوا جاوز فلان بآخر طريق إذا قاده حتى يقطع الطريق وجاوزنا ببني إسرائيل البحر أي وقطعنا ببني إسرائيل البحر عندما خرجوا من مصر مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام أي جعلهم الله سبحانه وتعالى يجتازون البحر ويقطعونه بالطريق الذي شقه لهم بين الأمواج الهائجه التائرة وقد أمسكها الله على أطراف الطريق كالجبال العالية وهذا من قدرة الله بالهي ايه ومعجزه ظاهرة جموسى حينما ضرب بعصاه البحر فانفلق فكان على فرعون الملائхи أن يؤمنوا في هذه الحالة حينما رأوا هذه المعجزة الظاهرة، مع أنه قد ظهرت معجزات عديدة، لكن هذه معجزة يعني كان ينبغي عليهم أن يتوبوا مباشرة. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، أي ظلما واعتداء واعماهم الحقد والغضب عن رؤية المعجزة الخارقة. أي فتبع بني إسرائيل فرعون وجنوده استعلاء عليهم واعتداء حتى إذا أدركه الغرق وتأمل هنا كيف أصبح الطالب مطلوبا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني, بني إسرائيل وأنا من المفسدين وأنا من المسلمين حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فهنا آمنت وهذا الإيمان إيمان فرعون في الحالة هو إيمان البأس واليأس وإيمان القهر والإلجاء الذي لا يقبله الله تعالى ولا ينفع صاحبه نعم حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين أي حتى إذا احاط الغرق لثرعون قال عند الموت أقررت بأنه لا إله إلا الله الذي آمن به قوم موسى وأنا من الموحدين لله المستسلمين المنقادين له بالطاعة وتأمل الرد السريع الآن وقد عصيت قبلك وكنت من المفسدين الآن تؤمن حين يعني يئست من الحياة وأيقنت بالممات وهنا الآن معناها الآن تؤمن وتسلم وقد انتهى زمن امتحانك ولذلك قوله الآن وقد عصيت قبل الاستفهام انكاري والانكار مؤذن بأن الوقت الذي علق به الانكار ليس وقتا ينفع فيه الايمان لأن الاستفهام الانكاري في قوة النفي وتأمل كيف نص على الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين تأمل كيف نص على ذكر الافساد دون غيره من المعاصي، وما ذاك إلا لشناعة الافساد فنشر الفساد في الأرض يعني سوء كبير ونشر الفساد يعني أمر كبير على الناس وأخلاقهم وحقوقهم والمفسد الذي يعمل بإطلاف الأشياء المفسد الذي يعمل باتلاف الأشياء فالارض خلقت للصلاح والإصلاح والنعم التي يعطاها الإنسان لأجل الصلاح والإصلاح فمن استخدمها في غير ما أعطيت له فقد أفسد في الأرض قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين أي قال الله لفرعون قال تتوب وتؤمن بالله وتستسلم له بعد فوات الأوان وقد عصيته قبل نزول عذابه وكنت من المفسدين في الأرض الذين ظلموا العباد واضلوهم وصدوهم عن سبيل الله قال الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فاليوم نخرجك يا فرعون من البحر ونجعلك على مرتفع من الأرض ليعتبر بك من يأتي بعدك وإن كثير من الناس عن حججنا ودلائل قدرتنا لغاتلون لا يتفكرون فيها طبعا في المختصر في التفسير أيضا عن آية الحادي والتسعين الآن بعد اليأس من الحياة وقد عصيت الله يا فرعون قبل نزول العذاب بالكفر به والصد عن سبيلك وكنت من المفسدين بسبب ضلالك في نفسك واضلالك لغيرك إذا الان الذين يفسدون بما يبثونه من المحرمات المسموعه والمرئيه فهؤلاء على باب من الشر كبير نعم فاليوم ننجيك ببدنك اي قال الله لفرعون فاليوم نجعل جسدك وما تقلدته من دروع الحرب بعد غرقك على مكان مرتفع من الأرض فيتبين للناس هلاكك فربنا جل جلاله جعله آية لتكون لمن خلفك آية أي لتكون يا فرعون لمن بعدك من الناس عبرة بعد إيقانهم بهلاكك وقدرة الله على كل ذلك فينزجر عن الكفر ومعصيته ويرعوا عاقبة الطغيان ويخاف غضب الله وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافل أي إن كثيرا من الناس معرضون عن تأول آياتنا وعن التفكر فيها والاعتبار بها ولكن إنسان مطالب أن يعتبر بالآيات القرآنية ومطالب أن يعتبر بآيات الله تعالى التي نشاهدها في الليل والنهار والصباح والمساء فينبغي على الإنسان أن يأخذ العبرة من كل شيء وأن لا يغفل عن آيات الله نعم. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فلذلك تمر عليهم وتتكرر فلا ينتفع بها لعدم إقبالهم عليها وأما من له عقل وقلب حاضر فإنه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل ولما يعمل هذا يتدبر ويسدح الله سبحانه وتعالى وينزهه ثم قال تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولقد أنزلنا بني إسرائيل منزلا محمودا ومكانا مرضيا في بلاد الشام المباركة ورزقناهم من الحلال الطيب فما اختلفوا في أمر دينهم حتى جاءهم القرآن مصدقا لما قرأوه في التوراة من نعتي محمد صلى الله عليه وسلم فلما أنكروا ذلك سلبت أوطانهم إن ربك أيها الرسول يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيجاد المحق والمبطلة منهم بما يستحقه كل منهما إذن ربنا لما ذكر ما جرى لفرعون وأتباعه من الهلاك ذكر ما أحسن به لبني إسرائيل وما به عليهم وكيف كانت عاقبتهم الحسنة ليظهر الفرق بين مصيري فريقين جاءهم رسول فآمن به فريق وكفر به فريق ليكون ذلك ترغيبا للمشركين في الإيمان وبشارة للمؤمنين من أهل مكة وتبقى آية على مر الزمن على مر الأزمان أن الإنسان يتبع طرائق أهل الحق لأن العاقبة للتقوى نعم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق أي منزلا صالحا نرضيا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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ولذا لما ذكر انه بواهم مبوا صدق ذكر امتنانه عليهم بما رزقهم من الطيبات فقال ورزقناهم من الطيبات أي الخيرات النافعات أي ورزقنا بني إسرائيل من رزق الحلال الطيب النافع من الأطعمة والاشربه وغيرها وفي سورة البقرة ربنا قال وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وفي السوره نفسها واذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعطاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس ما اشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين فما اختلف حتى جاءهم العلم اي فما اختلف بنو اسرائيل في الاقرار بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم وبمبعثه حتى جاءهم ما كانوا به عالمين فبعث صلى الله عليه وسلم بنعته وصفته وجاءهم القرآن فاختلفوا حينئذ فآمن بعضهم بنبوته وكفر بها بعضهم ولن يكن ينبغي لهم ذلك إذن فما جحد فرعون وملأه المعجزات التسع الحسية التي أيد الله بها موسى وهارون ولم يؤمن إلا عندما يئس من الحياة كذلك جحد أكثر أحد الكتاب آيات التوراة والإنجيل التي تحدثت عن خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وجحد المشركون في مكة أيضا آيات القرآن الكريم ما فيها من بلاغة واعجاز فلماذا هذا الجحود؟ ولماذا هذا الانشاء ربنا قال إن ربك يقضي يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أي ان ربك يا محمد يحكم بين المختلفين فيك من بني إسرائيل يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمرك فيدخل المؤمنين بك الجنة ويدخل المكذبين بك النار ثم قال الله تعالى فإن كنت في شك مما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 فسيخبرونك بأن الذي أنزل عليك حق لما يجدونه من نعته في كتابهما لقد جاءت الحق الذي لا مرية فيه من ربك فلا تكونن من الشاكين طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يشك وهذا فيه تنبيه على أن كل من خارجته شبهه في الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم. أما تفسير آية أي فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما أخبرناك في القرآن من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في أمرك إلا من بعد مجيئك لأنهم يجدونك مكتوبا عندهم ويعرفونك بصفاتك الواردة في كتبهم فاسأل أهل الكتاب الذين يقرؤون التوراة والإنجيل من قبلك فإنهم يعلمون صحة ذلك وربنا قل قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب نعم لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترب أي أقسم أنه قد جاءك يا محمد الحق اليقين من ربك بأنك رسول الله وأن الذين أوتوا الكتاب من قبلك يعلمون ذلك فلا تكونن من الشاكين في صحة ذلك واستمر على ما أنت عليه من اليقين ثم قال تعالى ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ولا تكونن من الذين كذبوا بحجج الله وبراهينه فتكون بذلك من الخاسرين الذين خسروا انفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم وكل هذا التحذير لبيان خطوره الشك والتكذيب وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يصدر منه شيء من هذا طبعا ثمة يعني الماحة مهمة جدا في هذا الباب قد يغفل عنها الإنسان ولكن فيها معنى عظيم يعني لا بد أن يظهر في كلامه سبحانه وتعالى عز الربوية وكبرياؤها واستعلاؤها وهذا من فوائد توجيه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ففيه يظهر أن هذا الكلام كلام الله تعالى وأنه لا مدخل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا اتباع آياته وتبليغها للناس فلا يعقل أبدا أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بمثل هذا الخطاب إذن هذا الخطاب هو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن من عند الله تعالى وكتاب النبأ العظيم هو كتاب الفه عبد الله بن راز رحمه الله يثبت من القرآن أن القرآن ليس من النبي بل هو من عند الله تعالى فهذا الخطاب مما يؤيد هذا المعنى فالإنسان يعني يفهم الخطاب فهما صحيحا حتى تزداد فائدته من قراءه الخطاب ثم قال تعالى ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون إن الذين ثبت عليهم قضاء الله بأنهم يموتون على الكفر لإصرارهم عليه لا يؤمنون ابدا طبعا ربنا لم يعني لما ذكر ما مضى من الآيات وما كان من طرازها قاضيا بأنه لا تغض الآيات عن المشركين صرح بها هنا فقال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون أي إن الذين وجبت عليهم كلمة ربك يا محمد بأنهم يصيرون إلى ما قدره الله لهم من الاستمرار على الكفر والموت عليه لا يؤمنون إيمانا ينفعهم قبل موتهم ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الألم ولو أتتهم كل آية شرعية أو كونية حتى يشاهدوا العذاب الموجع فيؤمنوا حين لا ينفعهم الإيمان أي كما حصل لفرعون أي ولو جاءتهم كل آية من الآيات الجومية المعجزة الخارقة والآيات الشرعية المنزلة في القرآن فإنهم لا يؤمنون حتى يعاينوا العذاب الموجع فيؤمنوا وحينئذ لا ينفعهم الإيمان ولكن الانسان يؤمن في الوقت الذي ينفعه الإيمان ذكر الأخوة في مركز تفسير ثلاث فوائد اولا قالوا من فوائد الآيات وجوب الثبات على الدين وعدم سبيل وعدم اتباع سبيل المجرمين لا تقبل توبه من حشرجت روحه أو عاين العذاب إن اليهود والنصارى كانوا يعلمون صفات النبي صلى الله عليه وسلم لكن الكبرة والعناد هو الذي منعهم من الإيمان طبعا تضاف لها فوائد عشرة أخرى أولا قد تستجاب دعوتك بعد مدة قد أجيبت دعوتكما ثانيا احرص على التأمين حال سماعك الدعاء فإن التأمين بمنزلة الدعاء ثالثا يعني على الإنسان أن يبادر بالتوبة بادر بالتوبة قبل وقت انتهاء وقتها لأنه قد يكون انسان يعني يذهب وقتها ثم يتوب فيخاطب كما خاطب فرعون يعني يكون الحال مناسب أن يقال له آل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فالإنسان يتوب في الوقت المناسب ولا يضع التوبة في اللحظات التي تفوت. رابعا سنة الله عدم قبول إيمان الكافر وقت نزول العذاب خامسا تكررت قصة موسى مع فرعون أكثر من غيرها من قصص القرآن وذلك لأنها تمثل قمة الصراع بين الحق والباطل والمشاهد تتشابه في كل زمان ومكان فعلى أهل الحق أن يصبروا ويكونوا على الاستقامة فإن سنة الله نصر أوليائه سادسا التوكل على الله من علامات الإيمان ولا يكمل إلا بالصبر على الشدائد سابعا دم الاستكبار وأنه سبب لكثير من الإجرام ثامنا التغيير الأعمال للآباء والأجداد من المعوقات أمام الاستقامة تاسعا الإنسان مهما تجبر وضغى فإن الله ينتقم منه ولو بعد حين عاشر الاستقامه هي الاعتدال والاستواء وعدم الاعوجاج والانحراف ولما كان صراط الله مستقيما معتدلا لا عوج فيه كان المطلوب من فيه أن يستقيم على سوائه وأول المكلفين بذلك الرسل هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته